وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ نُكِرَ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قَبْلَهُمْ قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر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 كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ احْمَاصٍ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 إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُورٍ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاصِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُورٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر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 وَلَ قَد ذَرَغُم بَطُشَتَنَا فَتَمَا رَوُ بِ نُذُر وَلَ قَدْرَ وَدُمُعَن ضُيفِه فَقَمَسْنَ آعيُنَغُم فَذوقُ عَدَاب وَنُذُر وَلَقدَد صَبَّخَغُم بُكْرَةً عَذَابُ مُستَقِير.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 ُ أَملَكُم بَراءَةُم فيِي الزُبر أَمْ يقولونَ نَحْنُ جَمع تَصِر سَُحزَمُ الجَمُ وَيُوَّونَ ال الدُبر بلَساعةُ بل مَ وَعدُهُم وَساعةُ أَدَغَ وَأَمَر إِ المُجرمينَ فيِي ضَلَال وَصار إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إن المجرمين في ضلال وسعر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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فخل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتِرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَاعِدِي صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ